بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من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 كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يصلوها فاصبروا أو لا تصبرون سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاقِهِينَ بِمَا رَزَقَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وزوجناهم بحور معين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم فاكهة دوم ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كسلالهم فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ متنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءل. قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقال عذاب السماء إن كنا من قبل ندرو إن من قبل ندرو إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون قلت ربص فإنني معكم من المترفصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا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 أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّهٌ يَسْتَبِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْقَانٍ مُبِينَ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُفْطَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۚ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَدَرُّوهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَنۡهُمُ ٱلۡكَيۡدُ شَيۡـٔٗا وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ وَإِن من الذين ظلموا على بند دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمده ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبارا